قالوها ا ناس فكري رميش بك وبك ع ن ا زار م ا غ ل ط و ش اللي قالو ا ا لي ل حب الخير لازم يبكار يا ناس فهموني انا قلبي راه ماعمر بحياتي د م ا شاقي وسهر اعطيني وزيد الهم ب ا ل ا د م راني نحفر بس قهوه بجيبي صفار وبهمومي راني نفطر ق ل و ا ذ ربحت ا ن يا ي و 「よいま راني رفض يدي حالتي ولات ما تنشاش」<音楽>「しゅとは ربي مولانا هو داري ب ل ح ك ا ي ا كيفاش」